بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان كان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للبدا فيحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن نجدين فَلَقُتْ حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا